لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او, أو احسان بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فshalfa يؤتي اجرا عظيما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 بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وخذا من عبادك نصيبا مشروضا ولا بلل لهم ولا من يمنهم ولا آمرا ممن فليبثكم آذان الأنعام ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيما يا إلهي